book 2 17 17 7i shi fil bayt fi al bayt to kai هنا فوق يوجد, فوق يوجد السقف فوق يوجد تحت يوجد القبو تحت يوجد Tujadu Hadikatun Khalfel Menzel Tujad Hadika Helfelmenzel. Pret Hisha Ni Nobene Ceste La Jujadu Sherjaun Amal Menzel La Jujad Sherja Amal Polek hiše So Drevesa توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل توكاي ي هنا شقتي هنا شقتي توكاي ستاكوخينيا هنا المطبخ والحمام Hone al matbach Tam stat neuna soba in spalnica. Honeak rurfatul maysha, warurfatul naum. Honeak rurfatul maysha, warurfatul naum. Odna vrata so zaperta. Bebul Murlak Babel Menzel Murlak Ampak okna Sa Otporta Lekin nawafida Meftuha Lekin el noefid Meftuha Danes Je Vroce El Jom El Jowuhar El Jom El Jowuhar grimo v إلى غرفة Nazehab al'an ila ghurfat alma'isha Nazehab al'an ila ghurfat alma'isha Tam stazofa in stol Hunaka yujad تفضل واجلس تفضل واجلس تام <تصفيق> هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري تام <تصفيق> je هناك جهازي استيريو هناك جهازي الستيريو التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما